قال المؤلف رحمه الله والنداء المذكور في جميع الآيات المذكورة نداء الله له فهو كلام الله أسمعه نبيه موسى ولا يعقل أنه كلام مخلوق ولا كلام خلقه الله في مخلوق كما يزعم ذلك بعض الجهلة الملاحدة إذ لا يمكن أن يقول غير الله إنه أنا الله العزيز الحكيم ولا ان يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ولو فرض أن الكلام المذكور قاله مخلوق افتراء على الله كقول فرعون أنا ربكم الأعلى على سبيل فرض المحال فلا يمكن أن يذكره الله في معرض أنه حق وصواب فقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وقوله إنه أنا الله العزيز الحكيم صريح في أن الله هو المتكلم بذلك صراحة لا تحتمل غير ذلك كما هو معلوم عند من له أدنى معرفة بدين الإسلام وقوله تعالى من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة قال الزمخشري في الكشاف من الأولى والثانية لابتداء الغاية أي أتاه النداء من شاطئ الوادي من قبل الشجرة ومن الشجرة بدل من قوله من شاطئ الوادي بدل اجتمال لأن الشجرة كانت نابتة على الشاطئ كقوله لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم وقال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن الآية قال المهدوي وكلم الله تعالى موسى عليه السلام من فوق عرشه وأسمعه كلامه من الشجرة على ما شاء انتهى منه وشاطئ الوادي جانبه وقال بعض أهل العلم معنى الأيمن في قوله من شاطئ الوادي الأيمن وقوله وناديناه من جانب الطول الأيمن من اليمن وهو البركة لأن تلك البلاد بارك الله فيها وأكثر أهل العلم على أن النار التي راها موسى نور وهو يظنها نارا وفي قصته أنه رأى النار تشتعل فيها وهي لا تزداد إلا خضرة وحسنا قيل هي شجرة عوسج وقيل شجرة عليق وقيل شجرة عناب وقيل سمرة والله تعالى أعلم وقوله تعالى في سورة النمل فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها اختلفت عبارات المفسرين في المراد بمن في النار في هذه الآية من سورة النمل فقال بعضهم هو الله جل وعلا وممن روي عنه هذا القول ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب قالوا بورك من في النار أي تقدس الله وتعالى وقالوا كان نور رب العالمين في الشجرة واستدل من قال بهذا القول بحديث أبي موسى الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه قال مقيده عفى الله عنه وهذا القول بعيد من ظاهر القرآن ولا ينبغي أن يطلق على الله أنه في النار التي في الشجرة سواء قلنا إنها نار أو نور سبحانه جل وعلا عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله وتأويل ذلك من في النار بسلطانه وقدرته لا يصح لأن صرف كتاب الله عن ظاهره المتبادر منه لا يجوز إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبه تعلم أن قول أبي حيان في البحر المحيط قال ابن عباس وابن جبير والحسن وغيرهم أراد بمن في النار ذاته وعبر بعضهم بعبارات شنيعة مردودة بالنسبه إلى الله تعالى وإذا ثبت ذلك عن ابن عباس ومن ذكر أول على حذف أي بورك من قدرته وسلطانه في النار انتهى أنه أصاب في تنزيهه لله عن تلك العبارات ولم يصب فيما ذكر من التأويل والله أعلم وقال بعضهم إن معنى بورك من في النار أي بوركة النار لأنها نور وبعده عن ظاهر القرآن واضح كما ترى وقال بعضهم أن بورك من في النار أي بوركة الشجرة التي تتقد فيها النار وبعده عن ظاهر القرآن أيضا واضح كما ترى وإطلاق لفظة من على الشجرة وعلى ما في النار من أمر الله غير مستقيم في لغة العرب التي نزل بها القرآن العظيم كما ترى وأقرب الأقوال في معنى الآية إلى ظاهر القرآن العظيم قول من قال إن في النار التي هي نور ملائكة وحولها ملائكة وموسى وأن معنى أم بورك من في النار أي الملائكة الذين هم في ذلك النور ومن حولها أي وبورك الملائكة الذين هم حولها وبورك موسى لأنه حولها معهم ومما يروى عنه هذا السدي وقال الزمخشري في الكشاف ومعنى أم بورك من في النار ومن حولها بورك من في مكان النار ومن حول مكانها ومكانها البقعه التي حصلت فيها وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة وتدل عليه قراءة أبي أن تباركت النار ومن حولها وعنه بوركت النار وقال القرطبي رحمه الله في قوله أن بورك من في النار وهذا تحية من الله لموسى وتكرمة له كما حي إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا إليه قال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت وقوله من في النار نائب فاعل بورك والعرب تقول باركك الله وبارك فيك وبارك عليك وبارك لك فهي أربع لغات قال الشاعر فبوركت مولودا وبوركت ناشئا وبوركت عند الشيب إذ أنت أشيب وقال أبو طالب ابن عبد المطلب يرثي مسافر ابن أبي عمرو بن أمية ليت شعري مسافر ابن أبي عمر وليت يقولها المحزون بورك الميت الغريب كما بورك نبع الرمان والزيتون وقال آخر فبورك في بنيك وفي بنيهم إذا ذكروا ونحن لك الفداء والآيات في هذه القصة الدالة على أنه أراه آية اليد والعصا ليتمرن على ذلك قبل حضوره عند فرعون وقومه وأنه ولى مدبرا خوفا منها في المرة الأولى لما صارت ثعبانا جاءت في مواضع متعددة كقوله تعالى في سورة طاها قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى فقوله ولا تخف يدل على أنه فزع منها لما صارت ثعبانا مبينا كما جاء مبينا في النمل والقصص وقوله في آية طاها هذه من غير سوء أي من غير برص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 والبرهانان المشار إليهما بقوله فذانك برهانان هما اليد والعصا فلما تمرن موسى على البرهانين المذكورين وبلغ الرسالة هو وأخوه إلى فرعون وملئه طالبوه بآية تدل على صدقه فجاءهم بالبرهانين المذكورين ولم يخف من الثعبان الذي صارت العصى إياه كما قال تعالى قال لو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ونحوها من الآيات وقوله في النمل والقصص ولم يعقب أي لم يرجع من فراره منها يقال عقب الفارس إذا كر بعد الفرار ومنه قوله فما عقبوا إذ قيل هل من معقب ولا نزلوا يوم الكريهة منزلا بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية حلقتنا هذه ولحديثنا تتمة إن شاء الله نستوفيها في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته